السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. والسلام على رسول الله, صلى الله عليه عامَةً نسأل الله جلّا أن يصب على هذه الأمة الخير صبّا وأن يكفيهم عدوهم وأن يجعل كيد عدوهم في ظهورهم اللهم آمين اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الربع الثاني عشر يعني نصف الجزء الثاني من قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون إن شاء الله تبارك وتعالى يكون كلامنا في هذا ربع عن عناصر ثلاثة ألا وهي الأول فائدة الأهلة ومعنى البر فائدة الأهلة ومعنى البر العنصر الثاني الجهاد الجهاد ومراحله ومراحله وأدابه ومراحله مراحل الجديع وأدابه ثلاثة الحج وأحكامه الحج وأحكامه خلاص تلعت على نصر هما يعتبروا خلاصة هذا الربع أو بيتحدث عنهم هذا الربع أما معاني الكلمات الأهلة جمع هلال وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة الأيام الأولى أول أيام في الشهر الهجري يكون هيئة القمر هلال صغير تمام لأنه الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم الهلال الهلال يبقى ما بيشوفوا له لذلك قال إذا رأيتم الهلال فكما قال نسلم فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته تمام فهذا معنى الأهلة ثقفتموهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي تمكنتم من قتالهم الفتنة أي الشرك أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي معنى الحصر الحصر أو الإحصار هو هو في المعنى اللغوي الحبس أما اصطلاحا أن يعجز الحاج أو المعتمر عن إتمام نسكه عن إتمام نسكه يعني يمنع من إكمال إيه من إكمال النسك فدي ليه حكم عندنا في الشعر الهادية فما استيسر من الهاد الهاد هو ما يذبح في أثناء النسك سواء شاة أو بقرة أو بعير. رفث فلا رفث ولا جدال ولا فسوق في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث الجماع ومقدماته. الفسوق الخروج عن الطاعة الجدال والمجادلة والمخصمة المشعر الحرام أي المزدلفة المزدلفة المشعر الحرام المزدلفة خلاص نأتي لعناصر الثلاث التي ذكرناها في بداية الكلام أولاً فائدة الأهلة ومعنى البر طبعا ما زالت الأسئلة والسؤال نصف العلم كثير من في سورة البقرة يذكر الله جل يسألونك يسألونك هذا لتعلم أمور الدين تمام فالصحابة رضي الله عنهم سألو النبي صلى الله عن هيئة القمر وعن الهلال ما باله يكون صغيرا ثم يزيد فيكبر فيكبر فثم بعد أن يكبر ويتم يكون بدرا في نصف الشهر بعد ذلك يصغر فيصغر حتى يكون مثل الهلال هو المحاق تمام؟ ما حال هذا القمر ولماذا وما فائدته قل هو مواقيت للناس والحج إجابة عن فائدة الأهلة واحد الميقات الهلال للميقات ميقات الأعمال ميقات الأعمال ميقات الأنساك أي العبادات ميقات العدد. تمام. ميقات الأعمال أي أعمال تتداول بين البشر من بيوع بيوع الآجال ومن مثل بي... مثل بيع السلم ومثل المداينات المداينات تكون لآجل مسمى تمام ومثل غير ذلك من هذه الأشياء وفي الأنساك الصوم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته والحج الحج أشهر معلومات تمام وغير ذلك من الأنساك كذلك أيضا يكون العدد تعرف المرأة عدتها والعدة تكون بالأشهر تمام إما عدة المرأة كما سوف إن شاء الله نأخذه في الربع الذي يعني نأخذه مرة القدم إن شاء الله تمام فهو يسألونك عن الخم إلى آخره خلاص فعندت المرأة كثيرة منها أن تعتد بالأشهر تمام وتعتدد بالأشر الأشر الليه القمري نيلهجري لأن اعتدات بالأشر المردية لا تجوز إما أن أنها تقع في أمر لا يحلو الشرع كما سوف نذكره إن شاء الله تبارك تعالى في أواني فلما سألو أن يسلم ذلك فأبان لهم هذا الأمر والأنصار في أيام الجهلية كانت لهم بعض الأشياء فكان مثلا عند دخول البيت أو عند الهم بالأمر ثم يرجعون عنه أو إذا أرادوا أن يرجعوا للبيت مرة أخرى كانوا يستحرمون أن يدخلوا البيت من بابه ولكن كان يدخلونه من ظهره من وراء، فكان يتسورون السور تمام ويقولون هذا من البر فالله الله قال لهم لا بر ولا تقوى في هذا شيء وهذا محرم مبتدع وفي هذا حرم الابتداع في الدين والاستحسان من قبيل النفس ولكن التقوى أن تفعلوا ما أمركم به وتنتهى عما أنهاكم عنه لعلكم تفلحون إذا وقفتم بين ذي الله عز وجل يوم القيامة للحساب أما العنصر الثاني الجهاد ومراحله وآدابه طبعا بقية الربع يتكلم عن الجهاد ويتكلم عن الحج. فبداية الآيات قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا اعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه أول آيات نزول في المدينة في في القتال ودي مرحلة بنسميها مرحلة الإذن بالقتال. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير تمام فهذا يؤدي بنا إلى أن نعرف مراحل الجهاد في حاجة اسمها مراتب الجهاد في حاجة اسمها مراحل الجهاد إيه الفرق بين الاثنين؟ المراتب غير المراحل فالمرحلة تأتي مرتبة ما إن تنتهي من مرحلة حتى تأتي المراحل الأخرى تنسخ التي قبلها فلا يجوز أن تأتي في المرحلة الثانية قبل المرحلة الأولى فكان أول مرحلة مرحلة الجهاد مرحلة الكف مرحلة الكف والصاف قال الله تبارك وتعالى لم ترئ الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذن فهذه مرحلة الكف لما أراد أهل المدينة لما بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعت العقب الثانية وقالوا لو دعنا نمل على أهل هذا الوادي سيبنا بس نخلص عليهم قال لم أمر بعد ولكن كان الأمر بالكف والصفح تمام؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ثم أتى الأمر بالإذن أي أذنا الإذن من الله عز وجل للمؤمنين بالقتال لمن يقاتلهم لمن يقاتلهم خلاص فهنا مأمور بأمر ومنتهن عنه الأمر الأول هو القتال في سبيل الله عز وجل من يقاتل وانتهوا عن الاعتداء إما الاعتداء بداية أن يقاتلوا بداية لأنهم لم, لم يؤمروا بعد بذلك إما الاعتداء في القتل بالمثلة وإما الاعتداء في القتل بأن يقاتل من لا قتالهم من النساء والضعف والعدز والرهبان وهدم صوامعهم وحرق أشجارهم وغير ذلك مما نهي عنه فهذا اعتداء والله لا يحب المعتدين فهذه الآيات أو آيات نزلت في المدينة في القتال فلبث النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فقلنا دي المرحلة الايه الاولى الاذ مرحلة الكف ثم مرحلة الاذ ثم مرحلة الدفع ثم مرحلة الطلب مرحلة الكف مفيش قتال خالص بس مأمور بالصبر والصفح وإن هو يربي نفسه ويقيم صلوة الزكاة ويحصل فيه تربية إيمانية موجود تمام؟ ودي كانت في حالة الاستضعاث في مك خلاص؟ محالة ثانية محالة الإذن وإيه؟ يأذن يكون هناك إذن من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالقتال محالة الدف هو أنهم متى قاتلوا الكفار أو اعتدى الكفار على المسلمين يلفعون عن أنفسه ومنها وعاقب مثل ما عوقبتهم به وجزاء سيئة سيئة مثلها تمام ثم مرحلة الطلب وهو آخر المراحل وهو في سورة التوبة واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآية, الآية. حتى يعطوا الجهد عندهم صغير إلى آخر الآية يعني. هذا طلب الكفار وقتال الكفار مطلقا حتى لا تكون فتنتهم في الأرض ويكون الدين كله لله بتل مراحل يبقى مرحلة تتبعها مرحلة ثم ثالثة ثم رابعة أما المراتب فكلها تسري في آن واحد فلا تقول أفعل المرتبة الأولى دون المرتبة الثانية أو بعدين المرتبة الثانية بعد الأولى أو الثالثة بعد الثانية لكن كلها لا يستغني عنها الفرد بأن يقيم المراتب كلها جميعا وذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد فقال ومراتب الجهاد ثلاثة جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد الكفار. تقدر تستغنى المرحلة من هذه المراحل في أي في أي مرحلة أو في أي مرتبة؟ لا. أنت مع جهاد الكفار تجاهد الشيطان وتجاهد نفسك. تمام؟ فلا أقول أنا الآن أجهد الشيطان فلا أجهد الكفار أو أنا الآن أجهد نفسي فلا أجهد الشيطان ولا أجهد الكفار. ولكنها مراتب تسير متوازية مع بعضها البعض خلاص؟ إذا مراتب الجهاد كان ثلاثة هم جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد الأعداء أما المراحل كان أربعة إيه هم الكف والإذن والدفع والطلب. أربع كلماتهم. دول ثلاث كلمات ودول أربعة كلمات. سهلة خالص؟ هتكتبهم كده في امتحنا هكتبهمك صح؟ ماشي؟ مش في تفصيل ولا حاجة. ماشي؟ المرحلة الأخيرة كل مرحلة من هذه المراحل، تمام؟ ما نقولش إحنا إحذواتي أدام إحنا في آخر الأمم يبقى نطبق المرحلة اللي الأخيرة. ولكن متى وجد مسوغ المرحلة، كانت هذه المرحلة هي الأمسة، يعني لو كنا في مرحلة الضعاف، يبقى نعمل إيه؟ نكف ونصبر وإيه؟ ونعف ونصفح، إذا كنا في مرحلة مش هنيض أن نختار العدو، ولكن عندنا شوكة ممكن ندافع عن أنفسنا، فنختار مرحلة إيه؟ الدفع، ولكن ما يكونش عندنا شوكة، وعندنا قوة ومنع في أن ندعو الله عز وجل وننشر الدين في كل بقاء الأرض ثم لا نقيم بجهاد الطلب وهذا ما أنكره كثير من, الأ... من بعض علماء الأظهر أنكره وما زال إلى الآن في الكتب لم يذكر أكثر الكتب لم تذكر مرحلة الطلب بيقف عنده الدف، الدفع لك المقصود في الجهاد وقتال الكفار إحنا يا جماعة ناس سلميين إحنا بمن قتلش ولا من جاد إلى الناس اللي, اللي اعتادوا علينا بس هو ده لإيه آخر الجهد عندهم وانكروا المرحلة الأخيرة إيه مرحلة اللي إيه؟ الطلب يبقى معنى كده نفقوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كله السيرة بتاع النبي والصحابة كل الغزوات دي على أزعر غزوة القادسية هم هجمونه اللي اعتادوا علينا غزوة اليرموك. كل الغزوات أجنادين لم يكن بس في عهد النبي فقط ولكن في عهد الصحابة الدول الأموية كيف كيف فوّتت مشارق الأرض ومغاربه بمرحلات الدفع بالله عليكم لا فهذه المراحل يجب أن نتعلمها يبقى عرفنا إن الآيات دي نزلت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لبث بعدها يقاتل من قاتله ويكف عن كف عنه حتى نزلت سورة التوبة التي جاهد له الطلب وقتل المشركين مطلقة وقتلهم حيث وجدتمهم تمام وهذه الآيات نزلت في صلح الحديبية فقد خاف المسلمون الا تفي لهم قريش بالعهد عارفين صلح الحديبيه خلاص خافوا الا تفي لهم بالعهد اللي هو ايه يرجعوا العام ده ويذهبوا العام القادم فيحجوا بالبيت ويعتمروا اد المنسك خلاص فخافوا ان تصدهم قريش عن الايه مسجد الحرام وتقاتلهم فكره المسلمون القتال في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي هذه الآية أذن المؤمنين بالقتال على لدينه وأمرهم ألا يعتدوا ولا يبدؤوهم بالقتال خلاص أما أداب الجهاد في سبيل الله والقتال أولا تبلغ الدعوة الأول نبلغهم قبل أن نقاتلهم خلاص ودا هو كما كما جاء في حديث سهل بن ساعد حس سهل بن أبي طالب لا ثم يذكرهم فأخبرهم بكذا وكذا وكذا بثلاث أمور لوئي يخبرهم بذلك أي دين وأي فرقة من الفرق الآن تنذر الذين يحاربونهم قبل الحرب إنه دين الاستعلاء دين العزة دين المسلمين اتنين حرمة الاعتداء في القتال حرمة الاعتداء في القتال الاعتداء في القتال هو المثلة التمثيل بالجسد والتمثيل بالقتل والجرح ده يحرم من الاعتداء الغلول وإخفاء الغنيمة والسرقة من الغنيمة من الاعتداء قتل النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب المصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوانات بغير مصلحة من الأداب أن يكون القتال لتكون كلمة الله العلي لا لرأية عمية ولا العصبية ولا الجاهلية ولكن لتكون كلمة الله هي العليا من أداب القتال احترام الشهر الحرام وسائر المحرمات من الأدب اعداد العدة للجهاد والحث على النفقة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأنفسكم, بأنفسكم إلى التهلك وأحسنوا نزل في الأنصار لما أرادوا أن يعالجوا أموالهم ويفعلوا بأموالهم وزروعهم ويتركوا الجهاد فأمرهم الله عز وجل بأنه من ترك الجهاد فسوف يرسل الله عليهم ذلا لا ينزع من رقابهم وأن أن يعودوا إلى أمر الله ورسوله وأن لا يتركوا الجهاد وينفقوا في سبيل الله أي في أعداد العد في الجهاد العنصر الثالث الحج وأحكام يبدأ من قوله تبارك وتعالى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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرات كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتم الحج والعمرة لله طبعا في خلاف بين أهل العلم كثير من أهل العلم يعني استمرت من هذه الآية بفرضية الحج والعمرة تمام والبعض الأخر يقول أن إنما الآية جاءت في الإتمام أي من شرع من شرع في النسك فيجب عليه الإتمام تمام لقوله وأتم الحج والعمرة لله فإتمام الحج والعمر لله لمن شرع فيهما بالإحرام من الميقات وذلك بالاتيان بالأركان والواجبات على الوجه المطلوب شرعاً طبعاً إحنا إيه مش نقول بقى الأركان والواجبات عشان تأفيق صرف يعني, فعشان إيه يعني مع أن المفروض نحن نتكلم بقى إيه لأن إحنا هنا التفسير هو علم يدخل في جميع العلوم خلاص وهو المستند والدليل الأول من أدلة الشرع وهو الكتاب تمام فذكر هنا الإتمام وقلنا أن الإتمام لمن شرع في الإحرام ويكون الإتمام بالاتيان بالأركان والواجبات المطلوب منه شرعا فإن أحصرتم فما من الهدي فهنا حكم الإحصار أي إن منع وحبس عن إتمام الحج أو العمرة بمانع منعته عدو صده عن ذلك ومنع أو من سبع أو من مرض يعجزه عن إكمال مشواره في الحج وإكمال مسيرته في الحج فقال أن عليه مستيسر من الهدي وأن يذبح شاتا في مكان الإحصار أو عند الكعبة يبقى مكان الذبح مكان الإحصار أي مكان الذي مونع فيه تمام؟ فيذبح شاه وبعد ذلك يتحلل بالحلق أو التقصير ثم يقضي من قابل أي العام المقبل إن تيسر له ذلك إن تيسر له ذلك بدأ حكم الإحصار فإن أحصرتم فما استيسر من الهد أذبح وتحلل وأقضي في العام المقبل. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أي إن كنت محصرا لا تحلق رأسك أو تقصره إلا إذا ذبح. إذا ذبحت وفي مكان الذبح ووجود مكان الذبح هو مكان الإحصاري أو عند الكعبة. طب فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه رجل شرع في الإحرام وشرع في النسك ثم أتته بعض العوارض كان مريض أو به أذم من رأسه ففعل بعض محظورات بعض محظورات الإحرام ماذا يفعل ففي من صيام ثلاثة أيام أو صدقات إطعم ستة مساكين أو نسك زبح شاء يبدأ الفدية فدية محظورات الإحرام ثلاثة ويفعل أيها شاء على الاختيار إما أن يصوم كم ثلاث أيام أو يطعم ستة مساكين. ستة ولا ست ستة مساكين. ستة مساكين. <تصفيق> إنه مسكين مذكر. <تصفيق> <تصفيق> تمام؟ ستة مساكين. أو يذبح شاء. نعم. بالنسبة للذبح يعني الـ الـ الـ الـ الأصل في الذبح الإهراء تمام؟ الأصل في الذبح الإهراق، فهل يتساوى الهدي بال بالأضاحي؟ في خلافه الصحيح أنه يجوز. عشان، فإذا أمينتم؟ نعم. لا، ده لسه حماق لسه. ده دي فدية اللي؟ ده الفدية في محضات اللي؟ الإحرام. أما اللي انت بتقوله دي اللي هو الايه اللي هو اللي هو استيسار اللي فيما استيسارها من الهد أو كفارة الايه اللي لم يجد الهد في بالنسبة للتمتع لحج المتمتع يبقى خلينا واحدة كده. كيف هنالتا مشينا واحدة واحدة قلنا الإتمام قلنا الإحصار تمام قلنا الفدية فد محصولة الإحرام بعد كده نيجي فين في التمتع دلوقتي. تمام نحن قلنا هو ما هو الإحصار إما أن يكون محبوس من أجله من أجل عدو أو سابع يمنعه فهي يصبح مكان من أجل مرض فمش قادر هو يكمل وعارف إنه هو مثلاً إيه يروح للكاب ولا حاجة يصبح عند الكاب هذا أو ذاك تمام طيب فإذا أمينتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يبدأ كم في إحصار هنا بقى في إيه عند الأم وأراد أن يأتي بنسك التمتع والأمسك كم ثلاث حج لأيه ها الإفراد ها وال والقارن وحج التمثل الإفراد معروف أن يأتي بهم فرد تمام فيأتي بنسك كل وده ليس عليه شيء القارن أن يأتي بنسكي العمر والحج شيء وفي فعل واحد يطوف طوافا واحدا ويسع مسعا واحد خلاص وهذا عليه هد خلاص واتمت أن يأتي بالنسكين في الإحرام في أيام في الشهر الحرم فأن يأتي بنسك العمرة ثم يتحلل ثم يوم منه يحرم ويأتي بنسك الحج وهذا علي أيضا هجي فإذا أمنتم فمن تعب العمره إلى الحج فما من الهدي فمن لم يجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة يب إما يذبح لو لم يقدر ويستطع فلم يكن معه مال مسأل لم يستطع الذب فعليه بصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل يوم معرفة تمام؟ وسبع إذا رجع إليه إلى بيته وهذا لمن لم يكن يسكن الحرم أو كان موطنه الحرم ولكن كان من أهل الآفاق خلاص فيصوم سبع إذا رجع من الحج ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرم واتقوا الله واعلموا أن الله شديد والعقاب <تصفيق> يبقون ندرة إتمام الحج والعمرة حكم الإحصار بين فدية الأذى بيان حكم التمتع بعد ذلك نقول بعض الأداب فيها ده خاص بالتمتع القران عليه هدي ماشي؟ عليه هدي حرمة الرفث والفسوق والجدال في الإحرام ستة استحباب فعل الخيرات للحاج من العج والثج كثرة الذكر وكثرة الذبح والصيلة والبر والدعوة إلى الله ليعظم أجره ويبره ويبر حجه أيضا وجوب المبيت بمثالفة لذكر الله تعالى وجوب الذكر بمنى عند رمي الجمرات بالتكبير عند كل حصاة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 المزدلف نعم طيب يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر كان أهل الجهلية لما كانوا بيعملوا مناسك على طريقتهم كانوا بعدما يخلصهم كانوا يقولون يتفخروا بالأباء إن أبي كان يسقي وإن أبي كان يا يطعم وإن أبي كان يفعل كذا وكذا فأمرهم الله عز وجل أن ينتهى عن ذلك وقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس أي من هؤلاء من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار واذكروا الله في أيام معدودات أولئك لهم نصم كسبوا والله والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات أي أيام التشريق يوم النحر والثلاثة بعدها لأن أيام المعدودات هي أيام أو الرمي وأول رمي بيبقى في يوم الإيه يوم النحر تمام؟ فمن تعجل في يومين أي رأت إما العذر سفر أو غير ذلك فتعجل في يومين فلا حرج عليه وكذلك أيضا متأخر فأتم العدّة بعد النحر بثلاثة أيام أيضا فلا إثم عليه لمن اتقى أي أخذ في ذلك وعظم واتقى الله تبارك وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ثم بعد ذلك نأتي في الربع الثالث عشر ومن الناس من يعجبك قوله طبعا الرب يبدأ واذكر الله فدي إتمام لمن لمنسك الحج فجعنا مع الإيه مع ربع السابق في هذا الربع نتكلم عن ثلاثة عناصر الأول بيان شر الناس بين قصين المنافق وخير الناس بين قصين من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الأمر الثاني والعنصر الثاني وجوب قبول شرائع الشرائع الإسلام واجب ق شرائع الإسلام كافه وحرمة التخير فيها وإلا يكون متبوع للشيطان وحرمة التسويف في في التوبة وكفر النعم العنصر الثالث فضل الأمة فضل الأمة بهداية الله لهم لما اختلف فيه أهل الكتاب أربعة العنصر الثالث كمان مرة فضل الأمة بهداية الله لهم لما اختلف فيه أهل الكتاب العنصر الرابع الابتلاء بالتكاليف الشرعية والاتساء بالصالحين والاتساء جاء من أسوى يعني أن تجعل الصنحين لك أسوى في ذلك الابتلاء بالتكاليف الشرعية والاتساء بالصالحين ماشي. اللي لازم اكتبه التأسي بالصالحين ماشي. والاتساء بالصالحين ماشي. خلاص اللي عايز استهجاه استهجاه. <تصفيق> الخامس الكشف عن نفسية الكافرين في قتالهم للمسلمين. وبيان حكم الردة وبيان فضل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله. طيب، تاني، الخامس العنصر الخامس الكشف عن نفسية الكافرين في قتالهم للمسلمين وبيان حكم الردة وبيان فضل الإيمان. والهجرة والجهاد في سبيل الله معاني بعض الكلمات يعجبك أي تستحسن يعجبك قوله أي تستحسن قوله تستحسن قوله ألد الخصام أي شديد الخصومة في الباطل شديد الخصومة في الباطل يشري نفسه أي يبيع نفسه لله بالجهاد بالنفس والمال يشري طعم الكلمات في الفاظ اللغة العربية في إذا دخلت التاء تقلب المعنى بضضه اشترى يبيع يبتاع وأكد خلاص يشتري نفسه يبا يشتري ربنا إيه يبيع يدخلوا في السلم السلم أي الإسلام فإن زللتم زللتم أي وقعتم في الزلل هو الفسق المعاصي وقعتم في الزلل الغمام أي السحاب الرقيق الأبيض السحاب الرقيق الأبيض العنصر الأول بيان شر الناس وخير الناس انظر الآيات آيات في غاية الروعة والبلاغة يقول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا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 من قوله ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد من قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه الآيات نزلت في صنفين من الناس وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن في معرفة أسباب النزول فوائد فعليم اللسان الذي تستحسم قوله ويروق لك قوله المنافق نزلت في الأخنس ابن شريق وهي عامة في كل منافق عليم اللسان يحسن الكلام في أمور الدنيا وهم عن الآخرة غافلون كما قال الله عز وجل في سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون تمام يبقى إذن هم كل جل علمهم تجدهم يحسنون الكلام في أمور الدنيا ولا تعلق لكلامهم بذكر الآخرة فلذلك هم في دساتيرهم وقوانينهم يريدون أن يفصلوا الدنيا للآخرة ما نزل تعرف كده دول ما بيحسنوش إلا الأمر إيه؟ الدنيا وفق فلذلك تجده عليم اللسان تجده عليم اللسان في الدنيا لذلك يقول لك لا الهوية بتاعتنا مرتبطة بالوطن بالوطنيه بالوطنية ملاش دعو بالسماء لكن احنا نحكم عليهم إن أي واحد بياخد جنسية غير الجنسية التي نحن فيها نحكم عليهم بالخيانة العظم وما ندرش هم يقولوا كده لأنهم أكتروا مع جنسيتين وثلاثة واربعة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الهوية يجب أن تكون مرتبطة بالسماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة نظر إليها وقال إني لا أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي ولو لأن قومك أخرجوني منك ما خرجت فهل لما خرجت سوءة وسبه لا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يد القوم الفاسقين يبقى هذا المنافق الذي يعطيك من طرف اللسان حلوة يحسن الكلام في أمور الدنيا هم عن الآخرة غافلون وإذا قام عنك وتولى وانصرف أفسد في الأرض بارتكاب الجرائم وإذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وذكر بتقوى الله أخذته الأنفة والحمية والعزة بالإثم بسبب ذنوبه فيكفيه جهنم أما المؤمن الصادق يبيع نفسه وما له طلبا لمرضات الله عز وجل كما فعل صهيب الرومي التي نزل الآية من أجله وحق له أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيح البيع أبا يحيى اثنين العنصر الثاني وجوب قبول الشرائع كافه وحرمة التخير فيها وإلا يكون متبعا للشيطان وحرمة التسوف التوبة وحرمة كفران النعم حيث, حيث زين الشيطان لبعض مؤمني أهل الكتاب تعظيم السبت وتحريم أكل لحم الإبل بحجة أنه من دين الله وعليه صالح بني إسرائيل فجاءت الآية تحذر المؤمنين أن يتبعوا مسلك هؤلاء يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ومن لم يفعل ذلك فهو اتبعوا للشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم أي وقعتم في الإثم والمعاصي والفسوق من بعد ما جاءتكم البينات فلا عذر لكم فاعلموا أن الله عزيز حكيم أسلوب تهديد فلماذا إذا وقعتم في تلك الذنوب وه... وه... وهذا الزلل لا تتوبون من قريب لماذا تسوفون في التوبة هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي أخذوا صك على ذلك أنهم سوف يبقون لا تسوف التوبة لأنك لا تعلم متى تموت أم هل تنظر إلى أن يأتيك بعض آيات الساعة الكبرى فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يحذر الله عز وجل المؤمنين أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب وسل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينا آيات واضحات ثم بدلوا نعمة الله كفرة فجحدوها وأنكروها ومن هذه الآيات الواضحات النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروه ولم يؤمنوا به ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله, شدي فإن الله شديد العقاب وقد زين الشيطان لهؤلاء الذين كفروا الحياة الدنيا فكان جل قولهم وجل عملهم للحياة الدنيا حتى أن هذه الحياة الدنيا جعلتهم يسخرون من الذين آمنوا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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية لدرجة حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فما هو عبد الله؟ فما هو عبد الله إلا صبر ساعة حتى تنفلق عن شفتيك ضحك تتشف فيها من الكفار. ولكن أنت على الآراءك حين, حين ذلك تنظر إلى وجه رب. شتانا شتانا.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 على الإسلام كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري في صحيح البخاري قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام كلها على الإسلام كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كان الناس أمة واحدة فاختلف، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، هكذا قال أهل العلم في تفسير الآية، فيها تقديم وتأخير، أي لم يكن الاختلاف لأن الله بعث الرسل فاختلفوا فيه، ولكن كان الاختلاف فبعث الله الرسل، لأنهم كانوا أمة واحدة على الحق، كانوا أمة واحدة على الإسلام، فلما اختلفوا بظهور الشرك بعث الله الرسل وأولهم نوح عليه السلام مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يبقى الله عز وجل أرسل الرسل لقيادة البشرين وأنزل معهم القوانين الدستور الكتاب ليحكم بين الناس فكما آمنتم برسول الله آمنوا بالقرآن أن يكون حكما لكم وحكما بينكم فإن الله أنزل الرسول بالحق أرسل الرسول بالحق وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس ليحكم بيننا بما أراه الله عز وجل فوالله من لم يحكم شرع الله فقد كفر بالرسول وكفر بالله فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وألزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس هو ده الحكم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات يعني ما اختلفوش إلا بعد أن وضحت إليهم البينات فمنهم من آمن ومنهم من كفر فمنهم من آمن ومنهم من كفر فكان فضل الله على هذه الأمة أن يهدي هذه الأمة لما اختلف فيه أهل الكتاب والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فمما هدان الله إليه يوم الجمعة الذين اختلفوا فيه فضلوا فكان اليهود السب وكان للنصارى الأحد وهدى الله هذه الأمة إلى يوم الجمعة وكذلك أيضا مما هدان الله فيما اختلف فيه أهل الكتاب القبلة فكان اليهود يتجهون إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق فهدى الله هذه الأمة إلى قبلة إبراهيم وأيضاً فيما اختلف في أهل الكتاب اختلفوا في عيسى عبد الله ورسوله فالنصارى غالوا في عيسى فقالوا هو الإله وقالوا هو ابن الله وقالوا هو ثالث ثلاثة واليهود تنقصوا منه وسبوه وقتلوه وكذبوه وهدى الله هذه الأمة إلى القول الفصل في عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقول ثلاثة انتهوا خير لكم فهذا مما اختلفه الأمم ذكرنا ثلاث أشياء القبلة ويوم الجمعة وعيسى بن مريم خلاص؟ ثم بعد ذلك الابتلاء بالتكاليف والاتساب الصالحين وهو أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول نعم نعم اعتقادنا اعتقاد الكل سواء الاعتقاد الصواب فيما يرد على النصارى وفيما يرد على الايه على اليهود اينه <تصفيق> خلاص طيب اا الصالحين في ان ارسلم قد عرض على يعني عرض عليه بعض ما ما يعرض على البشر من القلق النفسي واستبطاء النصر وغير ذلك، فعلينا بالصبر، وعلينا بأن يكون إيماننا يكون إيماننا في السراء والضراء، في البأساء والضراء، في حال يسري وفي حال العسر يجب علينا أن يكون حال إيماننا أن يكون حال إيماننا بالله عز وجل إنما هو يزيد بالطاعة يزيد بالطاعة. وننتهي عن المعصية حتى لا يحدث هناك نقص فإن المعاصي بريد الكفر فعلنا اتساب الصالحين والاقتضاء بهم في العمل والصبر وأيضا في الآية بيان جواز الأعراض البشرية على الرسل وبيان ما أصاب الرسول وأصحابه من شدة البلاء أيام الجهاد وحصار المشركين لهم آخر حاجة الكشف عن نفسية الكافرين في قتالهم للمسلمين وبيان حكم الردة وفضل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله طبعا لآخر الآيات في الربع من أول قوله تبارك وتعالى آه آه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقوله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه دي نزلك في سرية عبد الله بن جحش في وادي نخلة حينما كان أسروا اثنين وأخذ العير وقافلوا راجعين وكان ذلك في آخر يوم من جمادة الثانية وهي أول ليلة من رجب فثارت ثائرة قريش وقالوا أن محمد يحل الشر الحرام بالقتال فيه وردد صوتها اليهود والمنافقون بالمدينة حتى أن رسول الله وقف العير والأسيرين ولم يقضي فيهما بشيء وتعرض عبد الله بن جحش رضي الله عنه ورفقين نقد عظيم ولو وما زال الأمر كذلك حتى أنزل الله عز وجل الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخر الآيات يدل على أن ما فعلوا الكفار بالمؤمنين وفتنتهم وأرجعهم عن دينهم أشد وأعظم من القتل في الشهر الحرام وأن, وأن الكفار من نفسياتهم اللدودة والعدائية على المسلمين أنهم دائما يعزمون على قتالهم ويصممون على ردتهم وحكم الردة أنه محبوط للعمل وأن المرتد يستتب وإلا قتل ومن لم يتب مات على كفره وأعمال الصالحة تبطل ويصبح من أهل النار خالدا فيها ثم الله يبين فضل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله قال سبحانه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يون رحمة الله والله غفور رحيم نزل في عبد الله بن جحش وأصحابه طمأنهم الله تعالى أنهم غير آثمين لقتالين في الشر الحرام كما شنع عليهم الناس بذلك وأنهم يرجون رحمة الله أي يرجون الجنة وأنه تعالى غفور لذنوبهم رحيم بهم وذلك لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله والله غفور رحيم أقول قول هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله